بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجدوه سبحانه وتعالى عما يشركون يُنزِّلُ الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها <تكلم> لَكُمْ فِيهَا ού, وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ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 وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ο قَصدُ Λόι Κώστο جَائِر وَلَهُ من السماء من منه من ومنه من هناك من هناك من به الزرع هناك من هناك وَالأَعنَابَ هناك من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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حِلِيَةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه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 وعلى ما مات يهتدون أَفَمَن يخلق كَمَن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن تَعْدُوا نِعْمَة اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملون أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم <سؤال> فالقوا السلم ما كنا نعمل من بلى ان الله عليم بما كنتم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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل لأنظرون إلا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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباونا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من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 δεν وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 Όλα τα مِن του Λέιου يَشعرُون أَو τα μάτια του Λέιου Σιγούρ. Ούτε ούτε ούτε فإن ربكم ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ما خلق الله من شيء ούτε ظلاله عن اليمين والشمال جَدَّ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 فَإِنَّ يَا يَفْرَهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ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 اللَّهُ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتٍ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَفَلُ ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن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 اللّه لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ Καφεζέλ, η Έλε, η فَهُوَ وليهم اليوم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 خلقكم ثم يتوفّاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير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 بَرَءَ <ضرب> اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ومن رَزَقْنَاهُ مِنْ رَزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه Όλα τα παιδιά, τα παιδιά, τα παιδιά, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بِطُونَ امَّاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى τυγχύρ μυσαχχάρατιν· فِي ημών στον ουρανό,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 ومن αυτό وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى ότι والله جعل لكم من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 نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِن كم لكاذبون والقى الى الله يوم اذني السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصاد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 وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد أَنْ أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة انما يبلواكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء Υπότιτλοι AUTHORWAVE أُمَّةً وَاحِدَةً لا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم يم وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من وَلَكَرٍ أَوْ أُنفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتِ και فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن να سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ <مشركون>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 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ بِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَجَمٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ إِن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما اكتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من Ζητάει από την Ελλάδα να σκοτώσει شَرحَ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 امِن تَمْطْمَئِنَّتْ يأتِيها رِزْقُها رَغَدًا يأتِيها رِزْقُها رَغَدًا مِنْ كُل Μεκένιν فَكَفَرَتْ μπι εν rumil, اللَّهُ αδερκό. Ελλο, γούρι, βεσέλ, γούρι, νόνχ, هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ يَهُ تَعبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَمَا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن طُرّ غَيْرَ فإِنَّ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 متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ إِبْرَاهِيمَ <là ibrahim> كَانَ أُمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِذ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ تَبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ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 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبْتُمْ به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله